بوك تو ستر سبعون سبعون کاهي آوردنے الرغبة في فعل شيء الرغبة في فعل شيء اپ لیالا دھمرا پان کرائلا آورل کا هل تحب ان تدخن هل تحب ان تدخن आपल्याला नाचायला आवडेल का هل تحب ان ترقص هل تحب ان ترقص आपल्याला फिरायला जायला आवडेल का هل تحب ان تتنزه هل تحب ان تتنزه مَلَا دُمْرَبَانْ كَرَيْلَا آوڑيل أُحِبُّ أن أُدَخْن أُحِبْ أن أُدَخْن تُلَا سِيْغَارِتْ آوڑيلْ كَا هَلْ تُرِيدُ سِيْجَارَةَ هَلْ تُرِيدُ سِيْغَارَةَ تيالا پیتتاونيا ستھی پاهيجي هُو يُرِيدُ شُعْلَةَ نَار وَاللَّاعَ هو يريد شعلة نار ملا काहीतरी पेय हवे आहे ओحب ان اشرب شيئا احب ان اشرب شيئا ملا काहीतरी खायला हवे आहे ओحب ان اكل شيئا احب ان اكل شيئا मला थोडा आराम करायचा आहे احب ان اريح نفسي قليلا احب ان اريح نفسي قليلا ملا आपल्याला काही विचारायचे आहे احب ان اسالكم شيئا احب ان اسالكم شيئا ملا आपल्याला एका गोष्टीबद्दल विनंती करायची आहे احب ان اطلب منكم شيئا احب ان اطلب منكم شيئا मला आपल्याला आमंत्रित करायचे आहे احب ان ادعوكم لشيء احب ان ادعوكم لشيء आपल्याला काय घ्यायला आवडेल عفوا ماذا تريد حضرتكم عفوا ماذا تريد حضرتكم؟ आपल्याला कॉफी चालेल का? هل تريدوا حضرتكم قهوه؟ هل تريد حضرتكم قهوه؟ की आपण चहा पसंत कराल? او تفضل حضرتكم شاي. او تفضل حضرتكم شاي. आमहाला घरी जायचे आहे. نريد ان نذهب الى البيت نريد ان نذهب الى البيت تمهلا تاكسي पाहिजे का هل تريدون تاكسي سياره اجره هل تريدون تاكسي كان फोन करायचा आहे يريدون ان يتصلوا بالتليفون يريدون ان يتصلوا بالتليفون www.50languages.com वर डब्ल्यू डॉट फिफ्टी लैंग्वेजेस जाऊन अपन य ऑडियो कोर्स से धड़ व नवन प्रत डाउनलोड करू शकता